بناتي إن أقهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حقي وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفث, ولا يلتفث منكم أحد إلا إنه مصيبها إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا, وامطرنا عليها حجارة من سجيل